وقف و وهو سريع الحساب وقد مكر الله ذينا من مبلغ لله المكر جميعا يعلم هذا سن كلنا وسيعلم القفار لمن كفتا ويقول الذين كفروا ستورسلا قل بفى بالله شهيدا من بينكم ومن عنده عينه بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَأَمْرَ كِدَابُنَا نَنْزَلْنَا إِلَيْكَ لَتُخْطِجَ الْنَاسَ مِنَا دُلُمَادِ إِلَى النُورِ بِيطِ رَبِيْهِ مِنَا شُرَاقِ الْعَزِيدِ الْحَمِيدَ اللَّهِ اللَّذِي لَهُمَا بِالسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلُلِ الْقَابِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَتِيدَ الذين يستحبون حياة الدنيا على الأخرى ويسدون عن سبيل الله ويبغون عوجا أولئك في طلال بعيدا وما رسلنا برسول الله برسال قومي لبعيد لهم ويذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم و موسى النور الله ذلك الآيات اللي شكور وإذا قال موسى اني انا وربك نخرج قومك من بني ازلنم ذلما تيلن ذلك الايات لكل سبا دل شكور قال ذلك موسى لقوم يذكرون نعمه الله عليهم اذا جاءت منالنا في قَوْمِي اسْتَجِيبُوا لَنِسَارَكُمْ فَإِذَا جَاءَكُمْ بَأْسُنَا أَوْ مُصِيبَةٌ أَوْ صَيْحَةٌ مِنْ بَعِيدٍ فَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا مُوسَى أَلَا بِأَنِّي أَقُولَ الْأَزِيمَةَ مِنْ وَبْلِكُمْ وَمِنْ وَحْيٍ عَزِيزٍ وَسَنُودَ فَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا اللَّهُ شَهَدُوا بُرْشَةَ الْبَيْنَاتِ وَرَتُوا عِنْدَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا غَفَرْنَا مِمَاهُ شَرَّهُمْ إِنَّا لَبِشَاعِمِ Allahü aksüllama fil laişen ve o kum yavrak o meydanı bek o akşak o milaj janim sema allahu en adimi قالت له رسوله إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كاننا نديكم من سرطان الله الله وعلى الظعيفة وفل يدوك للنؤمن وما لنا لا ندوك على وعلى الضائف لتوكل وتوكلون وقال الذي ينفر ويسرم من خجنكم من ربنا ونتعود النبي باللدنا وأوحى يا إلهي أشتبتحو أحبق الجفالي عميد من ورائي جعنم أشكى من ماء شديد كد جنعو رعا يكاد الشيء الْمَوْتُ الموت من كل مكان وموت ميت ومن ورائي عذاب وطريد وثلوا الذي نفلوا برابي معمال قرمات رشتة بيري خوية لا يقدرون مما غسروا على شين الجواب ولا الرب العين أن الله خلق السماوات والأرض بالحب إياه شاهدكم ما يدي بخلق وما ذلك على الله بيجز وبرزوا لله جميعا وقالوا فما أول الناس يشتركون وَالَّذِينَ مَنَنَّا مِنْ مَحِينٍ وَقَالَ شَيْطَانُ لَمَّا قُضِي الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعْدَكُمْ عَدْلَ حَقِّ وَعَدْكُمْ أَخَذْتُكُمْ مَمَّا قَدَرٍ يَعْرِيكُمْ مِنْ سُقَارٍ إِلَّا أَنْ تَعْلَمُوا كُمْ أَشْرَجَ مِنْ تُمْلِي فَلَا إِذْ نَجَّبَنِمَا مَا مِنْ مَغْرِبٍ إِذَا صَارِي مِنَ الْمَعْذَرِ بُنَالِي أَلْخَلَدَ ذِينَ مَنْوَعٌ يُشَرِّحُ الْجَنَّةَ ذِينَ جَلِيلٌ ذَاتِ الْأَرْحَمَةُ خَالِدٌ ذِينَ بِيَابِ النَّبِيِّ يَحِيَّ ذِينَ أَشْلَقَ را به تو اخر آوردی شمال تو دیو گولا گولا هیره بیزدت بها و یا تنب الله و لام شارل الناس الاو میتذا کارو غما سالک ما دین خبیث تثبت الله الذين آمنوا بالقل الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخرة ويضل الله الظالمين على الله ما يشاء على دارين الذين بدلوا الله وحلوا قوموا دار ما يسلعونها بسال yad'u ila ridiyata tanla'u an shamir wa qad ta'u bayna ma الله الذي حلق السماء والعطة وانزل من السماء ما أخرج له إلى التمرض لك لكم وسح لكم الفرق لذا جري في البحر بعمره وسح لكم الأنهار وسح لكم الشمس وقمر جائبين وسح لكم الليل والنهار وأجاكم من كل ما سألتم وإذا عدتني عبد الله لا تخشوها إن الإنسان لظلوم كفا ودقال إبراهيم ربي جعل هذا البلد منه وجدتني وبني أن عبد الأشماق ربي إنه من الناس قمد بأني مني ومن دَيْنَا ذَلِكَ غفور رحيم. رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ طَرِيقِكَ وَمَنْ اهْتَدَى دَعُونَا إِلَى أَنْبَاءِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاشِئِينَ إِلَيْنَا وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ الْعُلَى وَيَشْكُرُوا ربنا إنك دعن ما نخفي وما نعرف وما يخفى الله من شيء بالعرض ولا بالسماء الحمد لله الذي ومرق على القبل إسماعيل وإسحاق إن ربي لسمع دعا ربي اجعله مقيمة صلاة ومن ذرياته ربنا وتقبل دعا اجعلني مقيم الشلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعا ربنا في لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب تقبل الله منا ومنكم نقبل ياك